إن شاء الله نتابع مع بعضينا في العقيدة كنا بفضل الله عز وجل بدعنا في المرة الماضية في المقدمة المقدمة دكتر فيها أهم الخصائص بتاعت العقيدة الإسلامية والنهاردة هنكمل المقدمة عشان هتكلم فيها عن مسألة برضو مفيدة جدا وهي مسألة ثمرات دراسة العقيدة الإسلامية يقول الشيخ حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انتم معايا على ايه جزاكم الله خير لا تركزوا معي بقى ماشي جزاكم الله خير احنا كنا في المقدمة نكملها ان شاء الله كنا وصلنا عند قوله العقيدة الإسلامية في عمدها لديها قيادته وسر قواته وظهوره على دين كله لما تضمنته من خصائص. تكلمنا في المرة الماضية عن الخصائص التي تتميز بها العقيدة الإسلامية. وبعدين اضاف إلى هذا كلمتي بساطة أنا لكنها من أجل ما يكون. طب معلش لا؟ <تصفيق> وقد أثمرت هذه الخصائص الثمار التالية الخصائص المتفردة في العقيدة الإسلامية اللي احنا ذكرناها في المرة الماضية التوحيد والتوقيف وموافقة الفطرة وموافقة العقل والشمول والتشاب والوسطية شرحناها في المرة الماضية أثمر ثمار مفيدة جدا ينتفع بها كل مسلم ويتأثر بها وتحسسها كل مسلم إسلامية واحد تحقيق وجوده لرب العالمين والتحرر من رق المخلوقين لانه القضيه هي انه الانسان خلق بطرته يتاله يعني يحتاج ان يكون عبدا لاحد يعني ينضوي تحته يسمع له يطيع له لازم يبقى له كبير فطرته لم يستدل على من يتاله وهو اله حق تأله آلهة باطلة. يعني إن لم يتوصل إلى معرفة الإله الحق بدأ يتعبد. الصوت مسموع؟ شكرًا لله العظيم. قابل تمنى. إن لم يتأله الإله الحق بدأ يتأله آلهة باطل كثيرة. ممكن يتأله أصمام، ممكن يتأله أوزان. ممكن يتأله بشر أحياء أو أموات ممكن يتأله المال الفحش الفجور أي حاجة يعني ممكن يتخذوا أي إله لكن العقيدة الإسلامية تدل العبد على الإله الحق <تصفيق> الذي ينعم بتأليهه فيتحقق له توحيد العبودية لله رب العالمين تدل على أنه عبد لرب واحد تبط عليه الطريق عن الشواغل والصوارف والمشتتات والمضيعات ويصل الى الله عز وجل مباشرة كنا احنا في كتب اخرى يعني او في دروس اخرى كنا بنعمل المقارمة دايما بين المنهج الفلسفي او المنهج العقلاني في مسألة الاقتدلال على وجود الاله والفلسفة التتبعية للأسباب ووجود المسبب الذي سبب الأسباب قلنا الطريق الفلسفي ان بعض الناس بيستشهد بي ويمباهر بي ويقول لك ودلتهم عقولهم على ثبوت الله وعنه لا يمكن لهذا الخلق إلا ان يكون الكوني إلا أن يكون له اله اوجده وسبحان الله كنا بنقول ان هذا الطريق الفلسفي اقصى اقصى ما يصل فيه الانسان الى يصل الى ان هناك اله ويعني يمكن لو بذل جهد أعلى شوية ممكن يتوصل أنه لا يمكن إلا أن يكون إلها واحدا وبس لكنه لا يزيد عن هذا إنما الطريق الشرعي الذي ثبت بالنقل وثبت بالدليل وثبت بالقرآن وثبت بالسنة يزيدك عن هذا يزيدك بمعرفة هذا الإله بصفات هذا الإله بما ينبغي لهذا الإله بما لا يجوز على هذا الإله بماذا أمرك هذا الاله وعن ماذا نهاك هذا الاله كنت بقولهم في الله في المسجد يعني الواحد من الفلسفة الكبار بعد ما يدور في الفلسفة وفي الاستنباط والاستدلال والتأمل والتدبر في الاخر اذا هناك اله ولا بد لهذا الاله ان يكون واحد وسبحان الله تجيب عيل صغير مسلم خمس سنين تقول له سمع كله الله احد كده حبيبي يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الإله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبق هذا الفيلسوف اللي قعد 80-90 سنة يحاول ويفكر ويتأمل ويتدبر يوصل لمرحلة أنه في إله وأن الإله ده ومقتبع عقل لا يمغي إلا أن يكون واحدا بس لكن عرف أنه أحد صمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد كل المعلومات دي ما يعرفه كان إياك نعبده وإياك نستعين كل أعوده برب الناس مالك الناس كل هذه المعلومات ما يعلمه فبصدر الله جل تعلم العقيدة من طريق الكتاب والسنة هو أضمن طريق وأسلم طريق يوصل العباد إلى تحقيق العبودية لرب العالمين أنهم يكونوا عبادا بحق، لأن زي ما تحدثت، الإنسان خلق ليكون متعبدا ففطرته تميل إلى هذا، تميل إلى إيجاد اتباع بحث عن إله يسمع له ويطيع. وسبحان ربي العظيم، العبودية لله تساوي مطلق الحرية من كل عبودية لغير الله عز وجل. يعني أنت لو صرفت عبوديتك لله وحده يرتح حرا من كل القيود الاخرى لست عبدا للزوج لست عبدا للزوجه لست عبدا للولد لست عبدا للمال لست عبدا للمنصب لست عبدا من لست عبدا لست للشهوات لست عبدا للفرش لست شيء لانك صرت عبدا للاذوجل بينما الانسان الذي يبتعد عن عبوديه للاذوجل يتقطع في مناحي الحياة اين هو ولمن يصرف عبوديته وتجديد الاول يصرف عبوديته إلى أحياء وأحيانا لأموات وأحيانا للمال وأحيانا للشهرة وأحيانا للفرج وأحيانا للولد وأحيانا للأفكار المجردة وأحيانا يلحد كمان فيضل ويزل بخلاف المؤمن الذي عارف طريق الله عز وجل عارف الكتاب والسنة اتبع منهج الكتاب والسنة هذا تتحقق له بأي سر وسيلة تحقيق العبودية لله رب العالمين ومن ثم التحرر من الرق المخلوقي لا يستعبدك أحد لأنك عبد لله عز وجل فدون تعبد لله عز خلاص أنت في كنا عن كل هؤلاء ثاني هذا اللي هي استمر الثانية من الاستمار الرائع لدراسة العقائد الإسلامية أو العقيدة الإسلامية تحقيق الاتباع لرسول رب العالمين والإنعتاق من البدعة والمستجمعين في طريق الله عز عندما تسير إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى باتباع للكتاب والسنة كل خطوة تخطوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي في صحبة حسناتك لأنك فيها متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا عنا بالثلا إنه لا يستطيع الإنسان أو أو يمكن ما نهش هنا بس ناتي في المساجد أنتم لسه يعني أنا جديدة معكم لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته وإلى جنته إلا عبر المشي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا صراطا مستقيما من هنا وإلى الجنة أي إنسان لا يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنسان هالك ضال لأن الله عزوجل lí بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليدلنا على الطريق فكلاه بخلاف كلام صوفية ومن شات لهم فليقول لك الطريق إلى الله بعد التلفتة البشر وكل يلج إلى الله من الباب الذي يشتهي وكل مش عرف إيه قلبك وحدثني قلبي عن ربي و... لا لا لا انت لا تعتقد الا ما امر الله وسن رسوله من امر عقدي ولا تتعبد الا بما امر الله وسن رسوله من امر تعبدي انت في كل الامر تقول سمعنا وطعنا لانه الذي يعلم هو الله وارسل لنا رسول الله ليعلمنا من علم الله. ومن زاغ عن هذا الطريق ظل واختل وزل ضع يبقى طول ما انت في هذا الطريق بتتبع قال الله طرع رسول الله ليه بقى؟ لان احنا هنجي بعد كده نقول مثلا اي مسألة من المسائل مثلا اسماء الله الله الموت البعث الصراط اي حاجة من المسائل العقدية هقول هذه مسألة نحن نعتقدها ليه؟ ليه نعتقدها؟ هنقول عشان شكلها جميل عشان وظريف عشان بيحكوها لا كل هذه العشانات ما تلزميش إنما هقول أنا أعتقدها لأن الله قال يبقى ده الدليل الأول اللي هأثبت به عقدته والتنين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والعقدة لا تثبت إلا بهذا بالكتاب والسلم والإجماع فهذه المتائل ما فيش فيها في الضال أدلة صحيحة واضحة ليس فيها الكباس يبقى أنت في هذا الطريق تصير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم تعتقد وما يعتقد النبي تتعبد كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وصل الله عليه وسلم متابعتك لهذا المنهج اللي هو منهج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة خطوة بخطوة كما فعل تفعل كما اعتقاد تعتقد كما تعبد تتعبد صلوا كما رأيتمون تصلّي أصلي ده يجعلك من الامنين من البدعة والبدعة دي هي عين الضلالة كل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار كل بدعة ضلالة لكي تمعتق من طريق الضلالات هذه لا تستطيع ان تبتعد عن البدع الا لو ربيت نفسك على المتابعة لان البدعة يبارا عن إيه؟ طريقة محدثة في الدين يربيها السقرب الله عز وجل طريقة محدثة دي لأن النبي صلى ما أسابها طب انا لو انسان لا افعل الا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به من ايها تأثيني البدع انا مليش علاقة اصلا بالسكة دي خالص ولذلك ال ال ال البدعة ها هي ضد السنة ولذلك ابن سعود يقول ما ظهرت البدعة الا ومات في مقابلها سنة البدعة هي ضد السنة اذا انت لو اقتفيت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسرت على اثري في كل امرك مش بس في العقيدة لا في كل امرك كنت من أبعد الناس عن البدعة ليه؟ لأنت بتعملش حاجة إلا تسمع قال الله قال رسول الله خلاص من أين تأتيك البدعة بخلاف اللي مستنده بيقوله بئس مستند المرء قاله أصلي بيقوله أصلي مش عارفة مين بيقول أصلي الأخت فلانة بتقول بتقول يعني بتقول كده ليه هو كده وخلاص بقى هم بيقوله أنا ماسمعش كلام اللي بيقوله مش كل واحد يقول أنا أسمع له لا أنا لا أسمع إلا لمن تكلم بالحق كيف ألا استدل على من يتكلم بالحق؟ بالدليل الحق يأتي بالدليل الحق الدليل الحق هو إيه؟ قال الله قال رسول يبقى العقيدة هتخليني بفضل العز وجل أعتقد ما يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم أحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في بدء العقيدة طبعاً حاصل درس العقيدة لكن هذا مبدأ سيظل معك بعد الانتهاء من دراسة العقيدة وتطبيقه في شتى أمور حياتك فهذاتحقق بمبدأ متبعته للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياتك مع متبعتك للنبي صلى الله تلقائياً كره تعبد الإنسان أن يفعل ما أمر الله به وما أمر رسوله به وأن يكف نفسه وجوارحه وعمله وقاله عما ليس في دعاء ستجديه بسلو العزوجل من أبعد الناس عن البدعة ومن أثبة الناس على الحق والبدر البدعة لش بس في الـ في الـ في, الـ في الأفعال أو في العبادات لا لا لا في عبادة عقديه في بدعة عقديه والبدعة العقديه أشق وأصعب من البدعة التعبديه لأن البدعة العقديه تؤثر على عقله الإنسان وأصلاً أنت أهم حاجة أهم حاجة وطلب الله عز وجل بها وتسأل بها عليها في قبرك هي مسائل العقيدة أظلم قرعة مسائل العبادات مشابه فانت إن لم تحرز المتابع في مسائل العقيدة زالت وهي أصلاً كل ضد اللي ضفنا في في في, في في في في في العقائد الإسلامية زارز ما أنشأها الأساس هو عدم اتباع المنهج المستقيم في اتباع الكتاب والسنة فزلم وطلع بقى كل ال ال من أول الجهمية للمعتزلة للشيعة للنصيرية لمش أي طر قدينية ال الأشاعريه مش أي ودعم لل من البداية منشأها درجة ودرجات زلق عن السنة عن المنهج يبقى ثمار تعليق العقيدة على المنهج المستقيم الذي يعني وضحناه في المره الماضيه بكل مميزاته انك هتصل إلى توحيد رب العالمين وتحقق هذه العبودية المتجرده لله عز وجل 2 انك هتسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق المعتقد وتاهرب من كل بدعه محدثه ضلاله مضلله وبعيده عن عقيده النبي صلى الله عليه وسلم ثالث حاجة وهذه لا يعرفها الا من جربها الراحه النفسيه والطمأنينة القلبية بالصلة بالخالق المدبر لا يوجد مثل مثل هذا الـ الـ الأثر العام الذي يستشعره ومؤمن له خصوصية التعلق تتعلق بين العبد وبين ربه. احنا في الإسلام ما يوجد أحد بين الله وبينا الله عز وجل في باب الدعاء وفي باب الرجاء وفي باب صدق التعلق طبعا موجود واسطة في باب التشريع واحنا قلنا ده قبل كده وانا شرحته في المفجد أكثر من مر قلت ان احنا عندنا مواطن في القرآن يسأل قل في قل مواطن فيها السؤال وضع نوره وفي مواطن واذا يسألك عبادي عنه مقالش قل بقى قال فاني قريب يا ماذا؟ فانا كنت بقولون في المسجد انه المواطن بتاع واذا يسألك عبادي عني فاني قريب هذا تعلق نور عبتي للرب مباشرة لا تحتاج هذا الى وسطه أنت عندما تسأله، تدعوه، تستغفر تتوسل إليه، ترجوه، تعبده، لا تحتاج وسطه خالف خالف خالف تعبد محط لربنا ومشارك أذنب تعيز أتوب على طول على ربنا اللهم اصلي يتوب عليه محتاجة وبدعوه على طول على ربنا اللهم ارحمنا واهدنا واصلحنا ده هو في التشريع مش محتاج الى واسطه ولا نبي صلى الله عليه وسلم ودي بقى قوله اللي كان في الاصدول والناس قال فيه هنا اسم كبير عشان ما محدش يقول انا في التشريع ما واسطه لا يبقى انت مش فاهم انت في العبادة من بعد التتبع الهنهج مش محتاج واسو طبعا لانك خلاص عرفت الهنهج يبقى تبعه وتتوسل وترجو وتتقرب الى الله عز وجل معك ربنا عمو شط لو حاجة عشان ما قولك ده شرع وده ليس شرع مفيش حاجة هنا حدك لقرع على الرب ولا قلبك اما قلبك دوارا قلبه لحرار وقلبك دوارا قلبه لحرار هذا لا يصلح لو فاجن القلبك دليغك يحرر تشتهيه ويحرر تشتهيه, ويحلوها تشتهيه. لأنا هذا الحرام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عزوجل هذه الصلاحية من خلال يحيي إليه. فهذا في التشريع محتاج إلى إلى مثل هذه الوسط. لكن في الجانب التعبدي بقى الدعاء والاستغاثه والتضرع وصدق التعالق بالله عزوجل، فيش وسطة على طول مع الله عز وجل تستشعر محبتك قليلاً، تستشعر أنزك بالله عزوجل، تستشعر راحتك وطمأنينتك بالله عزوجل، تستشعر انك في معية رب كريم، حكيم، خالق، مدبر. لا نأكل الآن كوار، سبحانه وتعالى، وبيدي الآن كوار، سبحانه وتعالى، ويدبر الآن كوار، سبحانه وتعالى. وإذا أراد شيئاً قال له كوار فكن كمية فاحل إيمانية العظيم التي تكون في قلب المست. لن نتعلم على ربي وحقنا عن ربي استقرار غريب هدوء نفسي غريب يحسدك عليه بكل واحد وانا طبعا هو يعني فيش وقت كتير بس لو حد منكم وانت ومعظمكو بقى ده درس النت وانت واخوات النت كونكو بتخشوا على المواقع الدعوية وعلى تشوفي كثيرا انا واحدة من نفس بتأثر بيها جدا والله كثيرا من قصف غير المسلمين من قاعد ديانات لما اهتبنا للإسلام كيف كانت مشاعرهم واحد كان يتخبط في النصرانية يتخبط في البوزية يتخبط في الهندوسية يتخبط في اي حاجة يمنا الكرامة والله بمعرفة طريق الهدى والإسلام عندما حدفت عن مشاعر الإيمانية ارتكوتنا والأسف شديدك منك ألفت النعمة فلم تستشعرها أو فغير معنا مش حاسس بها هو علشان هو جديد على واسة جديدة بيبقى عنده حالة اندهار بتأفتر فيك تسمحها تفكي من شدة تأثره كمعات السعادة لما يضعها ربه ولما لما عقابه على التعلق بربه ولما لما تجدد هذا الرغم تأصل في قلبه فمن اهم الفوائد فرائد التي يحصلها الانسان الراحة النفسية والطمان القلبية بالصله بالخالق المدبر سبحانه وتعالى وانا عايز اقول انه دي اهم ثمرات تعلم علم العقيد لانه دي في اشكالية احنا بنواجهها واعتقد لو حد منكم درس عقيدة قبل كده هيعلم هي هذه المسألة ان احنا عندنا اشكالية في درسة العقيدة انه اكثر الناس عندما يدرسون العقيدة يدرسونها بصورة جافة الصرف الدليل المثبت للصرف والشبهات الردود عليها نشفى نشفى تحس ان انت يعني العلم الناشف هذا منشأه لا أقول أنه علم العقيدة ناشف أبدا والله إنما منشأه خالة العرض الإنسان اللي بيعرض بصورة مختلة بيعرض بصورة مختلة بيعرض بصورة جاسة أنا أقول منشأه لأنه لعله لم يستشعر هذا يعني أنت لما تقرأي على سبيل المسلم تقرأي مثلا العقيدة في المصنفات الكبيرة الضغمة العقيدة كمان مثل الواحد زي الشيخ محمد بن حسين مس لما تيجي تقرأين في العقيدة تحس من مشاعر الإيمان جيّاشة العلوم الكلام العلمي عالي جدا من أين يأتي هذا يأتي من مشاعره هو القلبية من إيمانياته وذاك إحنا عندنا خلل في توظيف المعلومة وتبديع المعلومة بس الله جل أن يرزقنا لكم تجنب هذا الخلل لازم أنا في الدرس الإيمان عارف لازم احس باثر ايماني قلبي استشعره وخصوصا في العقيدة لان انا في العقيدة بتكلم عن مين بتكلم عن كل ايمانيات يعني حتى الاخرات لما تيجي تقولي انا <تصفيق> انا بدأ درس جديد حدقت نزحيها اشرح ايه في البداية مفيش احسن من العقيدة هي العقيدة من اجمع مشرح في البداية بس تبتديش من المساء فيها تبقى في شعط وجدائه لا اتجبها المسلمات اتجبها ثوابت مثلا في ايمانة الله الكلام عن اسماء الله الحسنى يعني الاسر ايمان عجيب عجيب الله متكعر الام باليام الاخر والقبر والبعث واشط الساعة والجنة والنر ايمانيات عجيبة رائعة ما ديكوا له عقيدة حضرتك لا ده مش عقيدة مش ده عقيدة عقد وكلام نمتها لا العقيدة هو ده هو علم التعلق بالله عز وجل رائعة حرام ارتقبك عن الله عز وجل وعن الارضة من الله عتقادك يبقى بيحصلك راحه من السنه ومعناها القنبله صوره الله عز وجل لا يدعو لاحد ولكن ما حدش يطلع على لاصابه مع الله جل ويعني لاحد يقدر يطلع على قلبك يا مؤمن يشاء الله ويعني لاحد يطلع على قلبك يا سامي الخيرات اللي هحطلك فيه الله ينشا الا يا شاء ربي شيئا على القصص وبردو انت لو شوفتها على المواقع او مشابه قصص فهذا حسب الاضطهادات والاستضعافات والمجاعات لبعض الوحيد هو رده يترسر ويزدونها هو اللي يترسر ويزدونها ولكن قرأت القصة عن واحد ايام حماوات التعصير الشديدة اللي كانت في جنب السودان قبل ان يفصلوها ردها الله الى الان ويقوموا بينا ردا جميلة فهذا رده الى القرى وهذا يقول على الناس ويعسر عليهم صدر المعيشة وبعدين الواحد عشان تتفكعين ان تمصر فتحوها عليه ووسعه له وهو وهو فرب اسره من الاسر المسلمين هناك تمصر وبعدين يوم قدم يوتقوا من ضمن مجموعة المتمصرين ليحملوه معهم الى الكنيسة الاول ويحتفلوا بتنصير يعني كنوابج لمن تمصروا الاحتفال بيوم عالمي للتنصير وهما في السفينه فتحوا فجأة عليه غرفته في جلوس صله الصلاه المسلمين فصرخوا قالوا لي احنا مش دفعين لك كذا وكذا وكذا وكذا من الالاف المواله من الاموال على شرط استنى وقت التمسات لا انا بعت لكم صراحه كان الانام انا بعت لكم بدني لكن قلب ده مقدرش. قلبي ده ما اقدرش قلبي ده بيدرب انا اديت لكم بدني خدوه اعتبروا تناصر انتبروا الطعام اطحام لكن قال لا استطيع ان اغير من قواعي عقيدتي التي امنت بها الا من اكره قلبه بطنهم بالايمان زوج تجدي قال الايمان عندهم مؤمنه غريبه آه اللي ما عندهش ايمان لما يشوف يحصل له حاله من الانبهار لا لا مش الانبهار اعلى كمان من الانبهار يحصل له حاله من التصاول ايه ده هو ليه بيعمل كده هو هو ازاي عارف يعمل كده لا هو يعمل كده لأنه يحب ربنا ازاي عرف كي يعمل كده لأنه ربنا بيحبه فمثبته لكصة تانية كصة تانية لا يعرفها إلا من باشر شيئا من حلاوة الانس بالله عز وجل ولو ما نعرفوش نسأل الله عز وجل أن يرزقها مرزقنا وإياكم جميع المسلمين الأثر الإيمان لدراسة العقيدة لأن أنا مش عايزه بس إن أنا أدرس العقيدة أو محصر الأداب وإدات الصفات ونفيه مش عارف إيه وإثبات اللابات وأدلة إنكار إيه وأدلة إثباتي لا الأهم من هذا إني أجد الأثر الإيماني في قلبي أحس بي أحس بي أحس مشاعر الإيمان لأن الإيمان مشاعر مش مجرد أدل لا عقيدة تؤثر بهذا المعنى تؤمنه سعادة سرور عارفه بالضبط زي قصه الواحد اللي, اللي اذن الله له في هدايته فسمع القرآن لاول مره ويطرب بصوت قراءه حلو قوي قوي هذه لحظة انفتاح في القلب فوقع القرآن على قلبه موقع المضري على الأرض الجدباء القاحله فانبت كده. الأثر الإيمان بالعقيدة ده والله طول ما انت ماشية تقرأي العقيدة والله وأنا بقولها من باب التحدد بنعمة الله عز وجل وبرضه من باب الثناء على الشيخ لأن له علي يد الشيخ محمد بن عسيمين محمد الصالح بن عسيمين يعني من أكثر الناس اللي الإنسان استفد منه ورعت يعني أحيانا يقول المسألة الإنسان لا يملك من شدة من البكاء إلا أن يسجد لله شكرا من انبهارك بالمسألة العقديه اللي حرر فيها المعنى في قلبك ودلك فيها على الحق سبحان ربي العظيم فالإيمان كل شاعر لأن الأخف الشديد أنا, كده أنا أول مرة شرحت عقيدة كانت يمكن من 16 سنة 17 سنة أكثر أو أقل. فكنت تعمل شرح لكم عقيد. عقيدة فأقلوا لي كده عقيدة لا نحن لانا دي حقيقة الناس ارتبطت العقيدة بالوعد وخصوصا لأسف الشديد لو كنت تشوفي بقى الأظهر هما بيصار ويددرسوه بطريقة علم الكلام وصروحي قديم وإنجازي حادث ومش عروبة والمنطمع واللوجائز والممكن اه كلام فلسفي لحسن انت مخك سيخن وعايز تإفليك كتاب وتقولي مش عايز مش عايز بس طب وليه وليما تدرس العقيدة كما قال الله وكما قال رسول الله على منهج السلف على المنهج الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحاب هي كاتت مكالكعة كذلك؟ لا مكاتش سهلة يسيرة بسيطة من القرآن والسنة ثم تنفعل بقلبك وبإيمانك معها تجد راحة طمأنينة سعادة سرور بس لا مش بس وربعا كمان لكاتت ثالثة من أساب والثمرات براسة العقيدة ثالثا الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، وطبعاً مهمة جداً بقى، علشان هذا يدللك، أو تبى بشعرات دروشاً، وبعد الإنسان يرجع عياط وينهنة واسك المناذير، لا أنا محبش هذا، دي احب الحدث أحب هذا تقنعي، أحب عائلة اقتراح، أنا هذا حرق عقلي ما رضي، بس بلى عزوجل في عقيدة الإسلام تجد الأثر القلبي وتجد الانبهار الفكري. مش بس الاثر القلبي ان قلبك ينصدع مثلا بالقران او ينفعل بالحديث وعينك تدمع وتستشعر كده ان لسه من شده التأثر لكن فكرك ينهار عقلك يرهل من عالمه القوه والهجة والبعاد والاحتجاج تحس ان إذا سبحان الله وزين قلنا إحنا عن نزد الإيمانية في الإيمان عندنا وعن نزد الفكرية في الإيمان بعض العلماء اللي ذيك أسلمه إنه سيره عاية يعني كان في واحد من العلماء كان بيحكيها لتعت واحد من ال العلماء كان في مؤتمر وبعدين بيحكوا قصصهم مع كان في جرسومة الرأس اللي هي تعت السعار ومش عارف ايه وده أي كلب والكلام منده وبعدين حصل تسريب فالناس قلقت جدا وبداوا يرتعدوا فكان في عالم جيولوجي مسلم فقال لهم بس بس بود بس ده التراب ده التراب اتسرع فسمعوا مبضع التراب تفاجئوا ان الجرسومه يعني هبطت جدا وتكاد يكون نشاطها توقف ف قالوا انت عرفت الحكاية منين انت بتشتغل في معامل تانية ولا ايه ه... هو انت عندك مصادر تانية ولا ايه لهم لا بس النبي بتاعنا قال لنا في لسألة لعاب الكلب اللي بيبقى فيه ال... ال... الارجانزم دا او الشيء ده الميكروب ده او كده قال لنا اخسروه تبع مرات ولهنه بالتراب لان التراب له اثر معين على هذه الهجومة نحن لا... آه... لا نعرف ما هو لكننا امننا بهذا النبي الذي اخبرنا ففي ناس اسلامت اسلامت بسبب هذا و كتير قوي كده يعني زي ما انت قلت يعني برضه الشيخ بالطنز زغلول النجار وغيره من العلماء بيتكلم في هذه المسائل مسائل جميله جدا يحصل لك فراغ البال مش بتاعه انا بحب استمتع بعقلي وبالقناعه الفكريه حتى اللي هتلاقيها هنا ستنضي في العقيده ما يؤثر عقلك ما يجبر عقلك على الانبهار ما ماعدم عقلك بالحجه الح يعني تقف على الحجة الحقيقية تقول تفعل لا يزعنسها وتجرب العق فعلا تلتزم تقول فعلا صدق الله فعلا صدق رسول الله يبقى رابعا اللي من ثمرات هذه العقيدة القناعة الفكرية والاضطراب العقلي والسلوقة من الطمع قض والخراف ما فيش عندنا في العقيدة لا خرافات ما فيه وعقائد النصارى وعقائد الهولات الصوفية وعقائد الشيعة وعقائد مش عارفة مين من البلد مواعي خرافات احنا كمسلمين ما عندناش خرافات خالص بفضل الله عز وجل عندنا حقائق كلها ثابتة بالكتاب والسلم وهذه الحقائق لا لكن وننقلها عن شكل الاسلام وغيره من يلم لا لكن ان تصدم قط على العقل العلماء يقولون لا يتعارض قط عقل صحيح مع نقل صريح أبدأ. عقل قدام شغال صح والنقل فعلا صح وعمنا دايب اخلاف ده ابدا ليه؟ لانه الهداية واحدة من عند الله عز وجل كيف تتعارض فالقناعة الفكرية في الاسلام عالية جدا ازاي تجد جهبدة وعلماء وكبار ينبهروا بالفكر العالي والتسلسل المنطقي والعقلاني والاندهارات والاكتشافات انا طبعا مش بقول ان احنا بنستدل على الدين بالاكتشافات لا ابدا خالص, خالص. انما هي هوض على الطريق بتزودك هدى بتزودك ثبات أم. بتستخدمها احيانا في خطاب الابيان ده بهذا النوع من من يعني في ناس مثلا الادله العلمية تاثيرها في ناس الأدلة أدلة الرقة والانفعال تاثيرها طبعا المسلم المتجرد المنضبط أهم ما يأثيره هو الدماء للكتاب والسن هذا أهم ما يأثيره سواء وجد له شاهدا علميا أو شاهدا قلبيا يعني بها ونعمة والحمد لله والزيادة فضل من الله عز وجل يجد خلاص هو مقتنع بالكتاب والسن <تكلم> الخصائف والس... التي أثمرتها هذه العقيدة أن رقم واحد تحقيق العبودية لرب العالمين رقم 2 تحقيق الاتباع لرسول رب العالمين رقم 3 الراحة النفسية والطمأنينة القلبية بالصلة بالخالق المدبر الحكيم وإن شاء الله تجديها وإحنا بنقول وإحنا بنقولها تجدي ال ال الانصياع العقلي والالتزام العقلي والإقناع العقلي ثم ستجدي أيضا التأثر القلبي والانفعال القلبي والراحة النفسية والطمأنينة في داخل القلب يستشعرها الإنسان مع أدراسته للعقيدة خامة تلبية حاجات الروح وحاجات الجسد جميعا والتكامل بين الاعتقاد والسلوك احنا عندنا مدارس مادية قرح زي العلمانيات والإلحاديات وما شابه مالهاش إلا حدق الجسم بس يعان عطشان عايز أقض شهوتي عايز العط عايز أدري بس مادية فقط والروح مالهاش علاقة بالموضوع اذا استنى تضعي كفاه الروح زي المغال النصارى مثلا اللي هم يدعون انه والغلات الصوفية برضه يدعون مثلا استغناء عن الطعام استغناء عن الشراب استغناء عن الاكل استغناء عن النكاح استغناء استغناء استغناء, استغناء. ولك الانشغال بالمعنى الايماني ال... ف... وللاسف عشان عقيده باطله لا تغني برضه لا تغني برضه لكن هي يمكن تؤثر شيئا من الرقة في القلب التي أثبتها الله جل في القرآن فذلك لأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستبرون. فتأمل شيء من الانكسار ذا الهم. لكن ال الأمرين دول كلاهما في إجحاف دجال وأخر من الإنسان. أنا إنسان روح وبدن. لازم تمام تبروح وضيعت البدن. طب ما البدن كده هيشكوني لله عزوجه مش عارف أسير. ما الروح دي مطية هالبدن. لما أنا أعدم البدن تماما طب روحه مطرو منو برد. أنا العكس. اهترامت بالبدن الروح حطناته هي جواله لا مشاعر لا إحساس لا إيمانيات لا سعادة لا سرور وتجد الإنسان عمره وكانت حاجة غريبة جدا كما عاملين دراسة انه من أعلى معدلات الانهتحار في العالم المعدلات في الدول الإسكندرافية إسكندرافية دي اللي هي عندهم الماء والهواء والواجه الحسن أعلى معدلات الغنى على مستوى العالم أجمل مساء أجمل عيال أجمل مش عارف ايه بس في خواء إيماني فالواحد يبقى عنده كل حاجة ومع ذلك عايز ينتحر برضه. طب ليه؟ روحه جهانه مش... زالها بدا نجعانه على الكلام روحه جهانه بس مش عارف يقتلها لانه مش عارف انما الاسلام جمع بين هذا و ذات في الاسلام تأكل من الطيبات كل من حرم زينات الله التي اخرج العبادة والطيبات من الرزق من اللي حرم كل من الطيبات عايزة كن تفتح كل؟ عايزة كن كيف كل؟ عايزة كن معك كل؟ طب شب الكل؟ عايزة كن جيب الرجل جميلا ويعني ذوبه جمال ااا آآ كان ابن عباس يقول يعني انه لما كان يجدونه يتزينوا لامراهه قال يحب أن تتزين لها كما تتزين له يعني يلبس المضيف من السندريس وكان فعلا من افضل الناس سيادا صلى الله عليه وسلم ومن افضل الناس رائعا فالاهتمام بالبدن أكل وشربه ووووووو و... و... وبحك إن كان ما كانوا يمارسوا أخادا مع رحاضه من ال من لا يوجد أي مشكلة لكن على الجانب في قيام ليل وفي قرآن وفي صلاة وفي الصيام وفي وفي في الذي ي... ي... ي... ويبقى في الإسلام وبحك متغذيه تتغذى روحك مكتفع و مكتفي ولا تجد هذا الا في الاسلام لا تجد هذا الا في الاسلام كيف جمع هذا الجمع الوسطي المعتدل فاعطى كل حق حقه على قدره بضع عشان يبقى امناه فلا قدرش اقول ان روح اعطى ال ال ال ال ال ال ال مثلا الروح زي الابدن لا طبعا الاهتمام بالروح اعلى من الابدن لما بلناهما من المفاضرة بس اعطى للبدن كفايته واعطى للروح كفايتها فنفيش حاجة دعانت الاثنين بفضل الله عز أغناهم الله عز وجل بيعطاء دين الإسلام فتلبية حاجات الروح وحاجات الجسد جميعا على السواء استفاء القناع الفكرية واستفاء المشاعر الوجدانية احتواء الفكر واحتماء واحتواء القلب والنفس هذه من خصائص دراسة العقيدة في ضوء الكتاب وتجد الناس الذين يقدمونهم على أنهم سعداء ومشابه بمثلث ينقلون لنا شيئا من السورة المبتورة وإلا فكل إنسان بعد بعد عن طاعة العز لا يمكن إلا أن يكون في البنك ربنا هو الألكد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ضنكة واركبوا الطيارات واليخوت وارتدوا أفخم السيار وإن وإن, وإن يا الله عز وجل إلا أن يكون ضنك في حياتهم. يقول يبقى هو يعني جمع وهذا جمع جيد يعني خمس سماع من خفايا دراسة هذه العقيدة جمع لطيف وجيد. يقول, يقول هذا العلماء الملة يولون العقيدة أهمهم ويبذلون في تعليمها وتقريرها جهدهم ويصنفون في ذلك المتون المختصر والشروح المطولة. من اول ما نطوع اختصر كنت بالصغننه زي اللي معانا كده او اي كتاب صغير كده متن صغير انا حتى شروحه يطوله ده كانوا طبعا كتاب العقيده وحاجه يعني العقيدة هي اهم جزء من جزئيات التعليم الديني للزوجات تعاليه اعتقادات تقعدي في بيان وجملي اعتقاد السلف وتقعدي في بيان مسألة معينه يعني احيانا مفردات بعض المسائل العقيدة في بحث مسألة واحدة بس وياملها كتاب نتكلم مسألة واحدة بس، وخلص الرد وت... على أول الأهواء والبدع والضلال، وعقدت تقرير مسائل الاعتقاد، وت على مساق الترتيب هذا من أصول الإيمان الستة، ودعوة التلب في الطريقة. الـ الـ مش عايز اقول كلمة الثلفية لان الناس بتفترض من الثلفية دي جماعة او حد لا طريقة السلف يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في, في, في تعليمها صحابة العقيدة اللي هو في الحديث المشهور بتاع جبريل وفي الأحيات في القرآن أن رتب مسائل الإيمان على ترتيب معين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والله الآخر وتؤمن بالقدر خليه وشار أركان ستة بهذا الترتيب، فتجد الإنسان إذا صار على هذا الوجه السلفي الذي عبده فيه سلف الأولى، الذي عرباه الله عز وجلم على المنهج الحق، يبدأ بهذه الطريقة ويرتب كتبه على هذه الطريقة، ويبدأ الإيمان بالله، يستني الإيمان بالملائكة، يثبت الإيمان بالكتب، وهكذا حتى يجمع ستة أركان الإيمان ثم يفلد بعد ذلك بخمسة لا يعني نواقض هذا الإيمان ايه بعد ما تعلمته؟ أنا قلت سنت في الترتيب ورافق الترتيب ورافق الأصول الإيمالة الستة المذكورة حديث جبريل المشهور مؤتدا في ذلك على نصوص الوحيين فقط الكتاب والسنة هذا مصدر التلقي في العقيدة في الفيقه بنضيف أحيانا بنضيف الدلة أخرى إنما في العقيدة مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة عهد اه عفوا على نص البحيا فقط الكتاب العزيز والسنه الطاهره دائما تحتكون اصل ما تضمنه وحدث يعني مسائل تحته ما بيعلن اياه ببيان مفصل في ذلك الباب يكون كل باب ادلوا على ارد على الضلالات أو الشبهات او الانحرافات التي ظهرت في هذا الباب والرد على ادعاءات مع حاجاتك كويسه انه الانسان في مسائل الشبهات مفيش دهاتهم اطناب اللي هو بقى الاطالة والتطويل وقعد بيقوله بيقوله بيقول والحاجة اللي افتر الانسان تعليها انه ما تكثر في سرد الشبهات لانه بعض الناس بيبقى في العياد اقارا انه يستنعب المغارب بين الحق بصباطل فاختار تعليها الامور وقعد ما هو احد مع انه يمكن يقولها على سبيل الانكار والتنفير فدورا الحذة اللي فيها الشبوهات تنعد عليها بسرعة ان هو اللي فيها تقصير ولا المنطق الحقيقي ولا الصحيح يبقى وقتنا فيه وناخد راحتنا ونشرح بالتفصيل لا لا عايز اخد بيها وقت في الدماغ في كتير الشبهات للشبهات انا ي ساعني ان أنا اكتفي فيها بس مجرب مثلا ذكر الشبهة والرد عليها ب مثلا بدليل او اثنان واكتفي كتف توحي اي يستحيل القديم ما تبقاش مغيور يتلبس بالشبه خلاص ان ما بس بالشبه ما ديش في الادله اللي هو اتلبس وكيف ما هو مؤمن القتال خلاص يعني ربنا تعالى القتال هيفتح عليه ابوابه فضلال فذلك يشار اليه ولا يوضح ده مبدا عام ان الضلال يشار اليه ولا يوضح علشان اللي مش عارفه يفضل مش عارفه ايه مصلحتي ان انا اعلله الغلط لا اللي مش عارفه يفضل مش عارف انما اللي هتخبط فيه نعلمه ردة او فان او الى اكثر من هذا زدنا في مواطن اخرى اكثر خصوصية يقول استاذ اا ما تحتكم من في ذلك الباب عليه دون اثبات فجاءت هذا العقيدة وفيطة بين الإطالة والاختصار. والحمد لله يا رب العلم له طويلة أوي وله مختصرة أوي إنها هي متوسطة وابتسمت بالوضوح واليسر لذلك على الكتاب والسنة ليس فيها تقاعر من كلام العلم الكلامي ولا كلام المتفلسفين ولا ما شابه فتلاقيها سهلة وفهمة بسيطة يقول ليتمكن أحد المسلمين من الانتفاع به أي واحد مسلم بسيط يقدر ينتفع به وتحصيل المقصود من من الإلماني. من رجل الاعتقادي بمجمل اعتقاد السلف بعباة سهلة وترتيب موضوعي وسميتها العقيدة الويسرة من الكتاب العزيز والسنة المبخرة وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا لعبادي وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي وهو مؤلف الرسالة اليسيرة اللي بين ايديه اللي هي اسمها العقيدة الميسرة من الكتاب العديد والسنن الطهر طبعا هنا في البداية جزار الله خيرا يعني ذكر خلاصة الفكرة وخلاصة الثمرات وخلاصة خصائص المنهج علشان رب تيجي بقى بعد كده بإذن الله تعالى نبدأ في الدخول في ند شرح متن الكتاب المبسط هذا في العقيدة نبتدي بقى في الكتاب شافو الباكي لحظه بسم الله بسم الله والصلاة والسلام والأشرة خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسمة المطهار يقول أساس العقيدة الإسلامية والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يبقى هذه أول كلمة هي أنك في علم العقيدة إن لا تدرس الإيمان طب وما الإسلام اللي هو أعمال الظاهر، أعمال الظاهر تدرس في أبواب الفقه، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، يبتدرس في أبواب الفقه. أنت شهد الليل، الله و Muhammad رسوله، و تقوم الصلاة، و تؤتي الزكاة، و تسوم رمضان، و البيت، و استطاع عليه سلامة. هم يدرس في أبواب الفقه. وما يتعلق بها من أمور قلبية إيمانية يدرس في أبواب الفقه. يعني مثلا تأثر الإنسان بصلاة انفعال الإنسان مع الحج انفعال الإنسان مع الصيام بيبقى في العادة في أبوال الرقاء يعني فقط مع الشرف فقط الجزئية اللي بتلزمنا من هذه الأركان في مسائل العقيدة هو اعتقاد مهبا زي ما نقوله بعد كده إن شاء الله بإذن الله وحكم إلك شيء منها ده اللي يمتهم في مسائل العقيدة إنها في مسائل العقيدة هو تتعلق بالسؤال التالي من اسئلة جبريل الحديث الطويل لما قال فاخبرني عن الإيمان يبقى من أول أخبرني عن الإيمان نحن نتكلم في العقيدة العلم الذي يتعلق بالإيمان الباطني الذي هو في قلب الإنسان في معتقد الإنسان لا أرسال ظاهرة فنشوفها لكن هو أصله في معتقد يبقى أساس العقيدة هو الأركان الستة الذكرة أدلة الأدلة الستة هي أم ما بدأ بها أدلة في الإيمان من الله عز وجل هذا مثلا مع القرآن هذا ترتيب الأدلة يبدأ بالقرآن ويسمى بالسنة دينا. الأدلة تبدأ بالقرآن ثم نسمى بالدليل من السنة فأمر الدليل من القرآن على أن العقيدة تنبع على هذه الأركان فمثلا في قوله تعالى ولكن نجر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين عد شوية أركان هاو آمن بالله واليوم الآخر الملائكة الكتاب النبيين عد هنا ستة وفي موطن آخر يقول الله عز وجل آسوا بلاء إليه ربه والمؤمنون كل من آل بالله روائكته وكتبه ورسوله هذه اربع أركان تانين تقلقوا في موطن آخر كذلك يقول الله عز وجل في سورة النساء يا أولا آل الذين امنوا أولا بالله ورسوله أولا بالله ورسوله والكتاب الذي رزه ورسوله وكتابا بأي آذرنا قولا ولا أكفر بالله ولائكته وكتبه ولائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقر بالضلاب ودي عدت برضو أركان من أركان الإيمان اللي هما الخمسة اللي احنا الركن السادس من أدلةه قوله تعالى إله كل شيء خلقناه بقدر طبعا كل واحد وحدة لما نجي نشرحه بنفس ما كنا نعيد سرد الأدلة مرة أخرى بس هو على سبيل الإجمال. يجمعوا الأدلة المجمرة لقضية أن الإيمان بمعنى على أركان الحكاة رفزة الأولى ويقاق البناء بس مش معنا ذلك إنه فيش نقطة أخرى مكمنة لا فيها نقطة أخرى مكمنة ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يعتقدها وأن يفهمها لكن لا يتقلوا بلاك من تحرير تحرين للأركان للأركان هي الأعمدة حررتها تقدر تكمل بنائك الإيمان ما حررتها يبقى أنت بنائك مرهدم ولذلك الإيمان لأركان هي غير قانون التجزيء يعني من الست على أحدهم تشارلي بعمر الأب والأم والإيلاس ويف بق معقود تقص كتار قلبي لسنا على ما رأيت ايمان يعني واحد قال والله لله والكت والرسل واليوم الآخر بس حدة المايكه دي انا يعني تعباني نفسيا بصراحة مش أدرى اقتنع به ما يفاجئ حضرتك هذا هذا حضرت بخطر في إيمانك يالست على ما فيش. اللي هو بيقول عليه اللي عندنا في الطب بيقولوا عليه الاول نور يعني ما فيش ان ده اصل حديث من القران تهي اللي دواء يحفظ دواء آخر صورة البقرة لان اجمل الناس حافظها فدايما بيسمح في إثبات من ربي واركن الايمان الخمسه ويضيف اليها القدر في اي ايه من ايات اثبات القدر زي قولي تعالى ان كل شيء خلقناه ما يسمع غير الأحاديث، حد جبريل رجل، جبريل يجيب رجل، كل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطلع علينا رجل شديد بناوة ثياب، شديد سود الشعر، لا عليه أثر السفر، ولا يعرفه منه أحد. فجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم ركبتيه إلى ركبتيه ووضع الثياب على فخذيه، وقال حسد، أخبرني عن الإسلام. على أن تشهد اللهم إلى الله وأن محمد رسول الله رحمة محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأل ويشدقوه قال أشدنا عن الإيمان وهذا ماطل الشيء ده جزء الدليل الحديث بتاع جبريل ده العلماء يسمونه حديث الإس... الإسلام كله هذا عديو كل يعني ده حديث ده عديو كل انا فاكر ان انا شرحت في مسجد من المساجد في يمكن 3 سنين يعني انت بتشرح دي لكوا عشان تشرح كل حاجه وتفرد ناس انت اكتر كمان هتاخد وقت طويل جدا كأنك قاعدك بت كانك بتشرح الاسلام لاقول الأخ وتقدر برضه تخلصه في نص ساعه على اعتبار انك انت بتختصر يعني فهنا الأرب مش النهضة إحنا الأيام دي اللي إحنا قاعدين ده كله أنا أشرح الجزء الخاص بالعقيدة والعقيدة الحديث اليوم ما هو أصله جزء إنتاج اليوم بس كتب العقيدة وجزء إنتاج إسلامي هو بس شو الكتب افخ وجزء إنتاج عشرات السنين جزء من هذا الحكي ده برضو اللي هي القيامة الصغرى والقيامة الكبرى والكلام عنها وما شابه يعني الموضوع مش مش إلزام والله طيب موضوع كبير الإيمان قال لما بجي... قال لما جبريل سألنا معني الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه عد ورسوله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره عد كام ست نعدهم تاني. واحد الإيمان بالله أن إيمان الإيمان الإيمان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خير القدر وشر القدر يبقى إذا نعم على ستة أركان أركان الإيمان أركان الإسلام خمسة أركان الإيمان ستة الإيمان أكثر في العدد وأكثر في الخطورة نبدأ يشرح ركن ركن من أركان الإيمان مش عارف معناه وقت ولا إيه إنتو لما الوقت يخلص أنام نعم نشرح حتة حتة بقى أولا الإنان بالله <تصفيق> الإنان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجود الله سبحانه وتعالى وآله رب كل شيء والمستحق للعبادة وحده دون سواه والمتصف لكمال الصفات المنزه عن صفات النقص لتأمير خلاصة الكلمة الإنان هو الاعتقاد الجازم يقول لك انطلقوا وبالحكاية مؤمن يعني مصدق فيها تصديق لو سفيه ارتياط لو سفيه تشكك يعني شكت تصدق؟ اولاك مؤمنة بكذا مؤمنة بكذا مؤمنة بكذا اي مؤمنة بكذا دي مؤمنة حتى الناس بتقول ان تلعب والألعاب وليك أصوان هو اللي قضيته بخاطع نظر عن قضيته دي تستهل ايمان ولا كفره أصوان لكن هو لك هو مؤمن وهيه ما يعني مصدق بها تصديقا جازما لا رايب فيه فالرسل يجبقي ان يكون هكذا تجابة معتقدة وأول جزئية من معانا هكذا هكذا بكلمة الاماج انه في كل مباحث في كل فصال في كل مباحث يعني احنا نقول اخير الاماج اخير الاماج بالكتب, بالكتب. يعني التصديق الجازم الذي فيه طيب ماذا اذا وجد الرأي هذا ينقض عنك الإيمان بس أنا أعلم هنا عن آفة النظر علشان بعض الأخوات للأسف الشديدة أنا بقولها من حكم يعني خبرتي في الدعم في المسادي إنه أجد كثير من الأخوات فيها عرق وسوسة كده واحيانا هذا القلق مرضي مش مش عقدي ولا أصلا لا يا الحاج لا لا يا ستي ما ولا حاجه لا انت شكك ده مش بتاع كفر شكك انت شكك ده بتاع في الدماغ انت عندك في الدماغ عشان عارفه القصه دي فعرفت ان بتشكك انت مش فاهمه انت مش لا لا قومي ثابت ايماني ثابت ايماني جاذب صحيح خليكي تقف تاخدي المذاك لايك مو منع بناء على القرآن والسنة ان هم عندك مفيش فيهم اي تباس قولي الحاجات اللي هقولها اقول قال الله قال رسول الله ما قال الله انا مصدق الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انت يبقى مؤمن مؤمن لانه تصديقي له هذا التصديق لسان وعصر وبصري وودي ولساني ونفس تصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من تصديقي لأبي وأمي وإخواني وأخواتي وأصحابي أصدقاء أعظم أعظم أعظم فلأن العلم جاء عبر هذا المصدر الموثوق فيه صار العلم ثقة كم خلاص كل ما يبقى بعد كده يبقى الإيمان هو التصديق الجادم اللي هو عارض فيه طيب يعني التصديق الجادم بالحق ما هو عارض نون الله ده فاحنا نيجي بعد كده لما نتكلم في اسماء الله هنقول انه اسم الله هو الاسم العلم عالي او المتصف بكل كلام وهو عن كل نقص ما يعني يوجد اصلا اشتقاقي من هذه الوه يعني تقله العباد وتقله القلوب تقله بدل تناقض بمعنى يعبده استاذ وعلى قول عرب يعني هو مستحق للعبادة ومستحق للحب لما هو الله المستحق للعبادة والمستحق للحب ده يفعل انه هذا الوعي معيس إلا ان يكون متصفة بكل طلاب وهذا يعني وقف في عرب ما, ما, ما, ما, ما ينفعش في لا ما في لا وقف في فاقص إذا أنا بدأني أطلع إذا اجتمع تكون فيه بأمان تألهي فيه كل ناس وحتفع كل, كل سبحانه وتعالى <تصفيق> الإيمان بالله دي الواحد يعني إيماني بهذا الإله الذي هو متصف بكل كمال وملك في سماءات الله بيدخل فيها زي ما الواحد كل الأسماء كل الأسماء داخله لأنه إله الله لأ لأ مرحبه لأ مرحبه لأ لأ لأنه يعني لا محدود يبقى لو نخبر يقول على إنه صح لا لأنه رحيم لا يعني ها محدد ومحط لأجل هذا لأنه قداس لأنه السماء دي يعني السماء من العيب السماء يبقى نفس نقص كمان الإيمان بلعز وجل ده هل ساعة الوقت حميش ده لأثبت وجوده الأول الإيمان إيمان يكون الرهب الواحد يلا المستحق أن يكون الإيمان واحد إلا أسماء اللي احنا هنا أولا هو يقول أولا الايمان بوجوده جل وعلا ثانيا الايمان بربوبيته جل وعلا وانا افضل ان احنا نكتب الايمان بوحدانيته في ربوبيته علشان القضيه مش قضيهش اثبات الربوبية فقط لا اثبات آآ آآ الانفراض بالربوبيه الانفراض بالالهيه استحقاصه <تصفيق> اليوم وليق به من الاسماء والصفات انا عندي اربع عركام للإيمان دللا في كتب العقيدة الالمتقدم او اللي مصنفة بشيء من يعني الاختصاصيه يعني تعتبر نفسها تخاطب المسلمات وثقت لا صحيح اتت على الجزئية الاولانيه دي اللي هي الايمان الوجودي انما على طول تخش على توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات قبل الايمان الوجودي الايمان الوجودي يا ربهم مكثره من نوع من من نوع دي الى الطرح. يعني ماطئ انسان محتاجش يتكلم عنه ليش؟ لأي دي حاجة مسلمة بقى يعني دي حاجة دي حاجة مفيش فيها في السنو فالانسان ميك يحس انه مش محتاج يتكلم فيها خالص لكن في الايام بحاجة فيها ديها وايه بقى عايدك مش عايز اعزجوه يا راقى او عايز يعني عايز اقول له خلال او خلال اللي هو مسألة اللي التعارض بالإلحاد وقضية نفي الإعلام ونفي وجوده وكلام فما نفيد ماشنا نتكلم عن الجزئية الأولانية دي وهي الإيمان بوجود الله الإيمان بوجود الله آآ برضو آآ يعني أحياناً ببعضنا في في في الكلام عن توحيد والربوية ضلون كده يعني مش مش مش مش بيفصلوه في وجود الله لوحده لكن الملاحدة صمت على الوحدة على شهر على الاقل ما هو وجوده اصلا زي الملاحده و من على الشاكلاتين و احنا نتكلم عن الطبع عيون والنوعيه و النوعية لما نيجي نتكلم دلوقتي على اهل البدع في هذا المجال يبقى اول جزئية جزئيات الايمان بالله عز وجل هي الكلام عن الايمان بوجوده الله الإيمان يقول وجوده سبحانه أحق الحق الله جل يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير والشك في وجوده, وجوده برطر وبكر قال رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ما يضعوا بكم ويؤخركم إلى أجل المساعدة قالوا أنتم إذا بشروا مثلنا تريدون أن تصدوه عما يعبد آباؤه فأتوه بسلطان مبين وجهوره وجهدوا نوره هذا كبر وغور وكفر كبر وغور وكفر قال الله تعالى قال لقد علاقة ما آدى لهؤلاء إلا رب السماوات والأرض المفاهيم وايه يا ربنا تيسر عنوان وقال الله قال رب يشركوا المغرب والمغرب وان قوته قَالَ تعطل وقال لان غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ لاجعلنك قَالَ أَوَلَوْ قال بِشَيْءٍ لو جئتك قال به إن كنت من المقطع وجود الاله من المسائل التي هي يتعرض لها الانسان في الحكة. لانه ااا يعني بس اوقات مره في يهار وحال على اعتقاد وزي بالمرض وعدم ولا شخص في كل الموقف ده افتكرته دلوقتي حالا وانا بكلمكم كانت في اخت زوجها مستورد بيستورد من الصين فحصل لهم ظرف فتفاجئ ان حصل له ظرف وفاه ف اللي بتورد له يعني هو بيستورد منها اللي بتورده الصينية اللي هناك بتفاجئ انه هو و انا هاجل عزيك في مصر يعني كانوا من انواع الذكاء الاجتماعي بقى في التواصل مع المستثمرين و دل مرة في الصحفة مصر و اتفرر يعني سبحان الله لقيت الاختة بتقول لي احنا عايزين حضرتك تعودي معاها احنا مش بنعرف قوي انجليزي ومش عارفين برضو فكنا عايزين حضرتك ما قلت لها انا ماليش في الدعا بالانجليزي يعني انا انا ثقافتي عبر الطب فقلت لها يا في الدعاء الانجليزي انا فمش عارف طب انا هي الاخت معاها انجليزي كويس يعني قايله طب تعالي حتى انت لي الدعي يعني اي حاجة لان احنا ماشيين قلت لها خلاص الله المستعان انا وانتي نروح فأعدونا في نوادي المنصورة هنا واعدت مع الستة انا افكرت <متحدث> فكرة وانا راح انها جاية ايه ابلد يا ورد وانا اقولها بس ايه بدايات الحقيه ودي حاجه من الاشياء اللي الانسان بيحزن عليها ان يكون اهل الباطل عندهم بيدية وعندهم مسئولية وعندهم دراية تفاجأت ان الستة جاية اريا جاهزة مش مش منيح زي ما اتصور لا كان انا محضره كل الشغلات نحول التعدد لحد نصيب المرأة في الميراث لحد الحجات كل الشغلات اللي عندها فاسم حماد العظيم كان معه كل ما تطرح اشكاليه وكل ما تطرح اشكاليه انا احيلها على الايمان بمساله الله لحد كان خلاصه الحوار اللي طبعا اللي حاولت اديره معاها انه كل حاجة في كل رساله يردها المرء في رضا عنها الى رضا عن ربه فتعاتب اشكياء وهي حاولت اوصلها أو لها انك لو عرفت الله لعرفته هي انا له مستسلم يعني مثلا بتقولي طب هو انا يعني انت تاخذ لي نص في الميراث ومثلا اخوكي ياخد ضعف هي كسبت بس يعني لماذا فأنا كنت اقول لها لا هذا اختيار ربي لا طب يا ربك بيختار لك كده لانه هذا هو الاحكام انا طبعا يا اختي نقدر ناخد في اللي هي الادله العقليه والكلامات بس أنا كنت عايزه وحظل بس في الحوار إلى ما نادي لا انت تعرف اللي كنت عايزه اقول لما نجي ما تعرف على الشبهات والردود لا لما نجي انت تعرف في الإسلام على الإله الذي نعبد الأول تظهر من ذاب ال من ذاب الصحة الأول. نحن نعبد الله. اسأل ما هو الله؟ ما هي صفات الله؟ ما هي عظمت الله؟ ما هل في نقص؟ هل في عيب؟ هل في عباد؟ هل في خلل؟ لما تعرف الله عندئذ الإنسان صار لمرحلة لا الاستسلام. كنت مسعد يعني من الأمثلة <تصفيق> الإنسان كان بيستخدمها في هذا أنه الإنسان ممكن لما يكون تعبان وعنده مرض مص مرض مستعصي يتيجي يسأل أنا عايز أروح لدكتور بوري على أشتر دكتور. واحسر دكتور ولله الوصل الاعلى انا بس عايزة اقرب المعنى فبقيت يعني تقول له مثال وارحث عن, عن افضر دكتور واشتر دكتور ومجرد يدخل للدكتور واتأكد المشاطر واشوف الشهادات واشوف التأثر واسمع من الناس واسمع تجربته واسمع تجرب الناس اللي تعالجوا عليه رقم واحد رقم واحد استسلمه بده مقتمعت خلاص بستسلم بده مقتمعت اوه فعلا متاز بقص حضرتك تقولي عليه يقول لي اخديها الروتير اقول له حاضر يقول لي تلاتة اقول له حاضر يقول لي ما تشربيش قبلها اقول له حاضر يقول لي يكون لحبة اقول له حاضر ليه؟ خلاص انا اقتنعت ان هو حكيم بقى حكيم بقى كان اسم زمان كده الحكيم حكيم فعلا يعلم فعلا وبالتأكيد ده كويس فعلا فكانت الحال للصواب انك ينبغي ان تتعلم عائلة لا الشبه الاول ما يعرف الله ما يعرف إنه موجود ما صفات. يعرف صفاته ما يعرف أوصاف هذا ما هو عود إلى سقراط هو عود إلى ويرجع عليه ذي السبعة شكل بتقول كانت مضبط ذاك لمن مضبط كلام السبعة لما كانت تقول لو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحائل والحرام ما أتبيه لا عادش بيجي إن أول ما بدأ بدأ بتقرير التوحيد. ولذلك في قراءة القرآن ونأتي تجد معانا الإيمانية عال، ما فيش احتمال قليل خالص، لكن معنى الإيمانية عال راه في الفلك، في الكون، راه في السماء، في الأرض، إلى صفاته، لا مع الإيمان بهذا الإله. لازم الأول تقنع ها أن لازم في إله. الحين يعني عشان بقى الترتيب هنا أم انا مش موافق لانه ضمن ودي مش في عندي لا دي من كلام الشيخ ابن كان يقول هو بدا بدليل الفترة وبعدين بدليل العقل الصريح يمكن لو نظرناها من جهة العمر هنقول دليل الفطره بيبدا قبل دليل العقل فهو ده كويس من لو نظرنا من الجانب يبقى ترتيبه كويس لكن طلع هذا العلامة بيبدأ وبدليل العقل قضاء دليل الفطرة والشرع والحس اللي اللي هما الأدلة الأربعة لإثبات وجود الله عزوجل. ما يا ما الانسان اللي, اللي جاي يناقش في وجود الله عزوجل لك هو مش معلم القرآن. فأنا مش هقول إنه كله الله واحد. دليل كله الله واحد هو أصلا مش معلم كله الله واحد. تبتخبط. ودليلك إيه؟ أيها الناس كمان هم في القرآن بتاعك. أيها أول حالة تدخل إليها ركوا واحد والدليل العقل. فإذا تجد إدارة القضايا العقلية التي تعدها لأنه لازم يبثي إله إذا استاكد أن أرسل الله على عمره الإله وقناعات أعبه بإله ويأعبه هو الإله الحق وأدارة اعتقاضه بإله ويأعبه هو الإله الحق ده تسلسل الطبيعي برضو أنا مش عايز أخالف الشيخ أوي لأنه هو لما بدأ بالدليل فتاق لعله يراعي العمر يعني يعني انا قلت لك مراعاه الاشتباه وفسقه في المخاطب نبتدي بالعقل خلاص لكن مراعاه العمر والتدرج نبتدي وسيطه الفتره لان الانسان مثلا الانسان بيوعى بفتره موحده فلو قلنا يبقى الادله الاوليه عباره عن اربعه أدلة الدليل الفطره دليل العقل دليل الحس ودليل الشرع ده يعني في لما يبقى مخاطب اللي هو زي النوعيه دي او الخطابيه اخر حاجه اكره هي ده الشر لو انا فاهم يعني حتى كنت اقولها للاخوات لو احنا مع بعضينا انا واخي بندرس وبنقول ابا عمل امام الله زوج جديد افكار واحد عادي وعارف ده الشر ماشي اصل احنا احنا بنقوله كفاهوري يعني فبذكر الاداه ده هو في الطغاوى اما صار يسلم كل شيء يبقى اذا انا اقوله الدليل الشرعي انا مؤمنة بقى اخاتب عاما وما ينفعش يقوله الدليل الشرعي انه مش بوه من اصل اخاتب عاما اخاتب عاما دليل يصل بيبقى الانسان في مرحلة البحث عن الحق والبحث عن الاله اكتر ما يخاطبه هو دليل العقل اذا الإنسان طبعًا هو تدرج بالبدء بدليل الفطرة على اعتبار كبرنا دليل الفطرة هو أول ما يفرق على الإنسان حتى قبل أن يعقل لأنه أمه ما ولد يبقى على فطرته الإسلام يبقى الأدل على وجاه الله عزوجل أربعة أدل الدليل أولًا اسمه دليل الفطرة أو أو لا وشيء ترى تدش بالعقل يعني خليها تبدل تفضي دليل الفطرة دليل العقل دام الحس دام الشف نخلي واحد واحد ولا خلاص كده يعني انا حاسس اتخفف عنه وارتبع ومرضى اشرح كل دليل لو الوقت خالص معلش اكتبولي معايا وقت اه طيب ماشي معايا وقت واحد بقى هو واحد ألا يرى دليل فتره السليمة لماذا فتره السليمة إحنا طبعاً عند أول من القرآن السور لا عشان نفهمها، لكن لو أنا بخاطب حد مش بالدليل من, من, من القرآن السور أنا كأخ أخذه بالدليل يقول القرآن السور أدب القرآن وقرء الله جل فأقبل الله التي فطرس عليها لا تمديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال ربي صلى الله عليه الدليل من ذلك الوجه عن الكفر والشرك متودها إلى الحق هذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليه ربنا خلق الخلق يتأمل وحنقول بعدين يعني شيء اما وفي الحديث صلى الله عليه وسلم وآله ما من مولود إلا يولد على السطح فأبرره يهرب جانه أو يصرانه أو من جساني رواية البخاري وفي رواية عند مسلم ما من مولود يولد إلا وعاء وفي رواية عند مسلم أيضا إلا على هذه المائة حتى يبين على لسان وفي رواية أخرى عنده ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه فكون الأخوة باطن على فطرته الأصلية يجد في نفسه الإيمان بوجود الله إلا أن يطرأ على تلك الفطرة ما يفسدها وقال الله تعالى في الحديث القدسي إِنَّيْ خَلَقْتُ عِبَادٍ وَنَفَادٍ كُنْهُمْ واياهم اتتهم الشياطين في دالتهم عادين ربنا خلقنا كل ربنا تواجد على الحنيفيه على فطره الله عز وجل وبعدها جت الشياطين طعننا على هذه الحنفيه أول ما نبتدي نتكلم ونعثر يبتدي يوقعوا الكفر فيبتدي الإنسان يلتبس عليه الامر لسه يبقاش محاسة بس يتقفل في جزوره الكفر <تصفيق> احكنا في الحالة دي ان احنا ما بنعرفش ان نطقه يعني احنا لو جبنا العيل اللي ما بنطقش قول ده انا كده انت بتقله يا ولا انت, انت, انت ليك اله مش هيعرف يقول كده بس سبحان الله تعهد النفوس على الاشفاق على نفس سوي على الإشفاقي على الأطفال في هذا السن <تصفيق> أي كانوا هم كأيها ما فقط الفطرة للفطرة لمعك اللي على فطرة الاسلام تجد اي طفل اي طفل لسه صغير يهودي مصري موزي ما أعرفش أي حالة تبوس عليه ورصة صغير ما بينطق ما بيكلم شنو تحسي تحس هو اقرب إليكي بفطرته في حاجه كده بتربطكم في حنان في مشاعر في مواليد مش كده بس لا ده كمان هم عرش ديساء له يقلة من هذا الفتر هم اللي يخداده له عقله مثلا على سبيل المثال المثارة يعادوا يجيبوا العين يجيبوا ماء معين عندهم في الكنيسة يعتبرون مش عارفه عرق منه واثر منه ويجيبوا الطفل ويغطسوا ويشروا كان معانا قصة لو إنتوا تقرأوها على النت بتاعت اخ كان قسيس مصري في صعيد وأسلم وكانت عطي قصة قوم عن جابت كذا نت وبعدين مصري وبعدين خلفت ولد فخافت عليه ما خبته خرس وداريته علشان شان ما حدش يشوفه فمعاجتهه بدري وما بعدين هذا بدري في في في حادثة سنة ف لما راحت تعمده صرت تعمده هو أكبر شوية تقريبا سنة أو حاجة زي كده عشان ما بأشتذ بقى في القصة بس يعني سنة أكبر من المعتاد ب بفترة أطول شوي فا يقول القصة اللي اسلم ده يقول واحنا بنعمده غطس الولا ونطلع ولغو الستي تقول حتى لو يقول لا هو الرجل القسيس يقول لا ما تسيتي حد ولا إسلامة فيه لا كده بنفسه غلغل فيه يا سبحان ربي الرضيم كأنه يعرف إن هو بيولد على كده كأنه يعرف إن هو ال الفطرة لهذا كده إحنا لازم نجتاز على هذه الفطرة ذا المضبط لحديث إنه يوصل مرحلة الفطرة ممكن ناخرها شوي آه علشان آه زي ما قلتلك هو ذا ممكن أخره شوية لانه احنا مش بنعرف نستوتك منه بحاجة ممسوسة محسوسة الفطرة لا تستشعر الا بالفطرة. فما على فترتك البسيطة معرفش للأسف الشديد مع التقدم العلمي والتكنولوجي والتقنيات وغزو الإعلام وغزو النبت وغزو الدشات للبيوتات ما عاد تيجي حد على الفترة قد كده بس أنا أذكر زمان لما كان الإنسان مثلا يذهب مع رحمة الله عليه الوالد أو الوالدة كانوا بيذهبوا لدروس في قرى وكانوا يأخذونه معاهم في السيارة ومنروحه وهم تقول درس للنساء وابو يا ربنا يا الحموز كنا فتح يقول درس الرجالة بعد المغرب بس كنا عبن الناس كنت تحيطي انها نماذج اللي يفعل كما بتقولي يعني لسه بوراقتها زي ما بيقولوا فطرية بسيطة نقلة معندهمش كثير عقب معندهمش كثير دارة برأة بس عندهم كثير نقاء إسه باقي كأنهم على عهد الطفوحة وإن كبروا دلوقتي للأسف شديد الله المستعان والله الله المستعان ربنا عنا شايد اقولي انا انا ما في افراز الزمن اللي احنا فيه ده زمان ممكن تقابل واحدة عنده عشرين سنة ولسه براءة الاطوال في عينيه والله العظيم دلوقتي انت ممكن تقابل عينيه في سبع سنين وتحس غضر كبار في عينيه بصري كمه يا ابن فيها انكسرة بسلسلات الرائعة اللي بيشوفها و افرانها اكحى و بيوحط عليها تحس براءة تنقص والفطره تتلوث مذكره وده كانوا حريصين اشد الحرف على افشاء اطفال وكمان ايه معنى ان تسمع وشيكه في فتره الحمل ليه عدل ليه بيه ليه يا حاج محتاج لك اشياء بتنها نفسيه في بطنها عشان نفسيه اضطروا يا شيخ التشبو لازم ينام على صوت وشيكه لايت لا رب عشان شايله متاثره في نفسيتي واعوذ بالله انا عايز اقول لك ان بجد بس انت عارفه ان العيال اللي بينام على القرآن اهو اما اشغل في اوضه العيال وللاسف الشديد يعني جربتها في اول عيال جت عياله من عياله كنت اتلبخت وعيط فيها ها فكسرت فيها والله العظيم الفرق بين حفظ اللي عملتها لهم وحفظ اللي كسرت فيها ربنا يغفر لي بين السماء والارض في عز القران كل العجل يسمع القرآن في العقل البعض يسهل عليه حفظ القرآن بأكس سرعي الوحدة تسمعها السابق القرآن الحقيق بقى سمي الجنة ويسمع وجوه والعجل مما جاء عينها في قرطه اشغل جنبه القرآن تقوليه ايوه بس تحضر من عجل القرآن القرآن في السابق القرآن وعصته تعالكم ترحموه اجد انه اشغل القرآن على الفاضي لا اكتا مش الفاضي مين اللي قالك الفاضي ده احسى سماعه هو سماعها تنايم دي بقى احسن سماع ولا ليه ان كل عضلاتك تتب بقى منتهى مفيش عندنا عضلات الاذن يا اسمعي انسان وهو نايم وزي كده شغل حد اتكلم في موضوع ده <تصفيق> <تصفيق> على وبيحصل كذا علانه وكذا حاجه كل كنت بكت انا عقلك مع لا احنا بنسمع اه بنسمع العضله دي والعضله الحاجه الوحيده اللي بتبدا اكتب في المره عضلات عضلات السمع عضلات الاذن فصلى الله عليكم القران طلع ما تفهمش مش ما تفهمش ما بتعرفش المعنى ان هو بيفهم الاحساس بيحسه يبقى انت علقت بالقران يعني انا بضربها بقول في مع عيالي والله العظيم ضربت موقعا اللي كنت بسمعهم وهو المتعلقيه دي يا كنت كنت عندي حاجة على العجمي فكنت أسمعهم على العجمي فتلاقيهم بيشسوا بالحنين يعني ل ل صوت العجل. رألكم الله ربنا يغفر لنا وجميع المسلمين ويتوب علينا وعلى أصحاب المسلمين بس هذا من الفطرة ان تجد العيل كانوا جايبين بين صورة على على النت تتفلي آه أبوها بيني منها بالقرآن شغلها قرآن وتفتوب عليها خلدت الى الراحة والودو هذه فطرة. ما في نفسك أنا ما العواجيز الكبار او الشباب الصغير أو لما بفيك حطة الفترة ذيك تتحرك فيك تلاقي لقي حاجة فيك كده تأثرت بالقرآن تأثرت بالصلاة تأثرت بالكعبة الحطة اللي لسه بقية من فطرتك الحطة اللي لسه متلوثتش ما فيها بتحسيها الغضيعة بس الله يكرمك هتنطق وهتكتف وهتنمو احنا كبسين على صبرنا كبسين على إنياتنا والقلب والغيبة والنونيمة والتلفزيونات والدشات والتلفونات والمعاملات والنظر والأقول والأغار وال... الله مستعين الله مستعين ادي لها حتة كده ادي لها حتة شوية قرآن عشان السترة بتتعسن رقيتين في قيام الليل عشان تهدي لنقاء والله فيها والله العظيم انت عارفه بتحس ان انت قدتي لنقاء الطفولة ما عادش في قلبي تغلى جربي كده انا بحثها قوي او بعد الاعتكاف لان انسان بحث مطلع مخسول مضيف كده اشبه ببراءة الاطفال ما عادش فيه في قلبه حقد حسد غل قيل قال قالوا عنده كمية نقاء و كمية حسن ظن و كمية ايمانيات و رقة هي دي الفطرة هي دي الفطرة الجميلة ولو جدنا اي اطفال من, من, من اي ديانات وحاولنا نتواصل معهم بالقرآن هتجد الأثر الفطر الجميل للقرآن مش عارفين ما رأي بس مؤمنين بي مش عارفين ما رأي لأن نحن لم نجربش حاجة هم اللي شزلهم علينا تجارب إحنا في رأب تجرب الوحيدة في العالم جربوا علينا الموسيقى وجربوا علينا الدق وجربوا علينا الخبط وجربوا علينا ال... الله المستعان لكن الفطرة السليمة الفطرة السوية على وجه نومنا هي عن طريق الآية وعن طريق الحديث ولسه ربنا علينا هو فطرة الله التي فاطر الناس عليه فطرنا ومن أصدق من الله يقيله ومن أصدق من الله حديثه لا أحد فأنا مؤمن عما ينشي بهذه الفطرة لكن لما هجئوا الكبل لحد مش مستعد يشيل أول كلامه كاملة لأن فطرة الأطفال نقاء الأطفال بساطة الأطفال براءة الأطفال ال اللي... ال الرجيم ده أو اللي هو التلاقي الوجدان نادى ال ال ال من كل ال اللي هو ال من الطفوله في كل أتباع كل المال يلتقو في قصه من البراءه والنقاء والحنان والمواد موجوده فيهم كله. دليل الوفتره ده دليل بتحس اه بيعني تجد له أثر في قلبك في مشاعرك. اللهم اجعلنا من اهل الفطره اللهم اجعلنا من اهل الفطرة هي الفطره هي حنيفية. لما إنسان يبقى على الرغم من كبر السن كده ويبقى على فطرة ربنا يرزقنا جميع المسلمين يبقى الفطرة الفطره وادلتو ادلتو من القرآن من السوره والله صلى الله عليه ان كل الفطرة وين على وانا في على صفه هو وتر بعد ذلك تجمع المجتمع وأول بعد بتاع هو بيقال أبواهي هوداه أبواهي نصراه أبواهي أنا قرأت قصة عن النت والله لأسرة ابنها كان تقريبا سبعة أو ثمان سنين، وبعدين هما كانوا من التحرر قالوا الدين اللي أنت عايزه. فالولد جاب في كوع الديانات ومن نطفي الله به انه لقى مراجع عن الاسلام فبدأ يقرأ عن الاسلام يقرأ عن الهودية يقرأ عن النصران يقرأ عن البوزية يقرأ فسبحان ربي العظيم الولد وهو على ما اذكر تقريبا عمره تسع سنين او ثمان أو أو سنين بس اعلن اسلامه وتمسك بالاسلام وظهر كانوا يتكلموا عنه عنده عشر سنة يقول اتنوع عن اذور الكعبة لعيبا سبحان الله تقريبا ام اولادينيه وابوه عن الالحاد او يعني ما ادري او نصارى او مشابه بس سبحان ربي العظيم يعني كيف يأتي الله عز وجل نتائج نبي صلى الله عليه وسلم اخبر في هذا الحديث ها يعني يولد الع... يولد ال... نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول انه يولد الرجل مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ويرعد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا يأتي الله بمن شاء كيف شاء يعني ممكن ما تتصوريش أبداً للهداية وصل بس وصلتها وقعت الله واللهما عافينا وسلمنا وحفظنا وجميع المسلمين ممكن تسمعي ربنا سلمنا وإياكم وعافينا وإياكم واجعلنا وياكم من أهل السبات حتى الممات تسمع عن واحد محافظ يقولوا عليه محافظ بالقرآن فهو ما لبث أن تنصر يروح يقبل يد البابا ولا يحضر معهم الكداش في الله اللهم احفظنا من الفتنة ما ظهر منها وما بطن لأنها تجتالنا وتغتالنا وتبعدنا عن صطرتنا اللهم اجعلنا ويكم من آل الصطرة أنا اكتفي بهذا دليل الصطرة المرة دي إن شاء الله نكمل الثلاث أدلة البقية المثبتة لله عزوجل إن شاء الله بإذن الله تعالى وتمنى إن شاء الله نحنا نكون استفدنا و... وفي أخت عندها اي سؤال يتعلق بما قيل تتفضل مشكورك تكتب سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت فتخير سؤال يعني في الشغل كان ان ما يتحاسب عن ابنه وبنته لحد 14 او 16 سنه انما بعد السن ده الاولاد يتحسبوا عن نفسهم وهو مش هيتحاسب عنهم هو ربهم بقى لحد 16 سنة ولا ما ربهمش. يعني هو سابهم على حال شعرهم وبعدين كده ولا هو بقى يعني الله دي جل قل لا تذر وزير ده, أصل. ده ضاد <الضبط> بتاعها إنه نستطيع القلب من أن يكون منكرًا فليغيد في اليد فلما استطع في البيان فلما استطع في وهذا أضاف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأنا لا أستطيع أنا كأب أو كأم يعني أخبرهم على لأمانيات والقلبيات وما شابه إنما أستطيع أن أكر المنكر الظاهر على قدر استطاعتي معه هو يبدأ مسؤول عن نفسه أكيد خلينا نقول ان مسؤوليتنا الحقيقية هي ما يدويا بلوه. أنا كورة ما يدويا بلوه. تسعة وتسعين من جيوتات المسلمين. ما هذا لا يفعله شيء. آه فقط العيال تلعب كرة تتفرج على كرتون تروح مدرسة تروح كيجي تتملق. ما فيش علم ما فيش دين ما فيش هدايا ما فيش صلاح. ما فيش هذا. طلتك أسمع معلم. إحنا معلوموهم شوزو و احنا هم صغار عشان احنا لأولوهم علموهم احنا ليش مسؤولين عنهم؟ لا لا لا والله هنسأل عنهم بين يدي الـ عز وجل كل هنسأل عن بين يدي الـ عز وجل في يدي الإمكانات التغيير لو انقطعت تطقيبها الإمكانات التغيير فأحيب اي عذر ده 14 سنة 16 سنة تصرف عليهم بطلت أكم، بطلت لبسهم، بطلت عليهم، ما بطلش، طب بطلت الدجاج وهاي، إيش معنا جبت عدين الدجاج وعشت، إيش معناه؟ ما أنت بتقول أنا بسأقوله تعني لازم ولا ولا ولا يعني لازم أتكلمهم، لازم أشربهم، لازم أصرف عليه، لازم أنا، ولازم تدفع لهم، لكن لهذا الأسف الشديد شبهات الناس في الخروج من التكليف الشرعي بس بكل إعجاب. ما أكلون يعيد أو البرسيالي في يوم لأنني فاتتهم، ما كنت غيّرهم بس. <تصفيق> يعني انا الدكتوره عرفته ك ان هي بس ممكن تقول لهم انا ما اعرفش في الحاجه هو ده اكيد في نفس سبعه اللي هو ثلاثه ونص لا لا اربعه قلت لهم يدول الحد لان هو انا كنت عامله الدعايه بيه قالوا لي تقريبا مش عارفه في دورة او او في يعني تداخل في المواعيد فلللاسف ميبقاش لحد وبقولك انا افضل ان الاعاده تبقى ورا الدرس يعني مش قبله لان نفسي تعودت ان الاسبوع من السبت الجمعة الإعادة غادا بإذن الله في نفس الوقت هل عبوز يا دكتور قول الله موجود لأنها اسم مفعول وكل مفعول فعله واذا قولها؟ وصال حريك حاجة أنت كنت يعلمها في المسجد النهاردة ولا ايه؟ أنا لسه إلاج مثل المدينة النهاردة <تصفيق> شفت الحاجة كان من الفاغ العقيدة وإحنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة في في مسائل الاعتقاد والاستدلال في مسائل العقيدة فالفاغ العقيدة المهيئة نحتاج فيها إلى تفصيل عبادة الله موجود دي تحتاج إلى تفصيل غالي اللي يقولها ما برشحتنا على قبل على أو الله موجود لو أصدق الله موجود بمعنى مفعول يعني أوجده موت يبقى هذا كفر صراحة موجود يعني مفعول ما هي موجود في يبقى لها يبقى موجود يبقى هذا كفر صراحه الله موجود بمعنى الله حي قصده موجود كده يقول ربنا موجود يعني عايز يقول ان ربنا حي انا ربنا لها قيام إن ربنا هو الاول والاخر والباقي سبحانه وتعالى يبقى ساعتها اقول له اه والله كلامك صح بس ده بدل كلمه موجود خليها ربنا حي ها احسن كتير بس مش ما ده انك لو قال الله موجود انا بكفره الا زي ما تقبل بالمعنى اللي احنا ذكرناه ده دي كلها حاجات بنحطها في ذمه العقيده احنا احنا لسه نخش في الحاجات دي يمكن ربنا يسهل ونكثر فيها شويه ان الاثاره هي كده لحد ما نبقى نوصل لشرح ليها ولا حاجه <تصفيق> الفكره الماهيه الحامله الوجود العقيدة العقيده لا يحاكم بها المط حتى يفهم معناها ويسال أصدق على محده انت قصدك ايه ويبقى السنه برضو واحنا نعلمه النظم الصحيح الواحد يقول لك ده ربنا ده <تصفيق> يعني ايه ما عندي سكون يقول لي قصة ربنا ده يا سبحان الله سبحان الله ربنا يضع بقاري انت طي انتهى اعببته ته. يعني ايه يا بقاري اعلم يبقلش على ربنا يعني مش ارضه كده انا قصد يعني ربنا كل حاجه حلو ايضا انا قمي كل حاجه حلو بي ايمانها سبحان الله اقول له خالق بديوه السمواتي للارض ما كلامه الصحيح انا فهم ان انت اصدق حلو بس كده دي غلط نعدلها بقى مقولت يا كافر يا فاسق علا يتقلع انا طلع أنا مش فاهم او مش كده هو يقول ده ربنا ربينا... جميع ده عظيم ده ربنا قدير انا اقوله بقى اتكلماتي عشان يتعلمه انا أفعر. بس ما حدود العاقد في فترة كتب الكتاب فالجمع <تصفيق> ده كله منه <تصفيق> في فترة كتاب لا طب بتاخدوا الاستفاده يعني ما نبش نقول ان هو رايح لا هو الاستفادة الاستفادة ايه صح انا دايما بقول يعني الفرجه بس الفرجه بس يعني بتفر يعني شوفها كده حلوه واموره وتخش نفسها وشيكه وجميله ومتمكجه ومتزينه وممكن تقوله له كلمه حلوه ويمسك الهوى يعني كده يعني ها ان المشروع المعروف عرفا كان مشروع شرط والمعروف عرفا عندنا انه لا تقع بها حتى تذهب الى بيتي لا حالك خلاص عشان بس نبقى عارفين الموضوع ده ما عندنا التباس ومش عايز اقول اكتر من كده عشان انا في النت ما يعني في الجامع بقى باخد راحتي اكتر من كده اخي لا يحب صلاة الصلاه يتكاسل عليها عنها مع انه عنده 11 سنه ده غلطه مابوه وانت ساعدي بقى في جبر غلطتهم ان مسعود سالم <سؤال> علم أولادكم الصلاة هم أبناء السابق عليها وهم أبناء عشر أو كما قد صلى الله عليه وسلم يعني المفروض يتعلم لحد سن ومن سبع العشرة عكوا يتعلم عن سبع العشرة ومن عشرة يتضرب علشان بعد برو في حدها بقى فده انتي من التجربة في ايديك انتي انتي اخته شكل لانه بتقولي اخي يهو بكل وجربي كده خليه يصلي بيك ايمان مقتنع بيه مش مشكلة صلي لوحدك في السر وبعدين له انا بحب اصلي معك قوي الله يكرمك صلي بيا يعني مش تاخد صوره الجماعه وربطها بيك فرض فرض معي وخليه يقرا قول له صوتك حلو قوي في القران اغلب الاولاد بيجوا بالتشجيع اكتر من الترهيب ما تشفد لو قلت له هضربك لو ما صليت لك ما تيجي عندي حاجه ما تلزمنيش هو ابويا اصلا كده فمش هتيجي فهو التشجيع هيجيب تاثير حلو قوي قوي قوي وبعدين رضيت بالصلاة بالذات قال وأمر أهلك بالصلاة ووأصبر عليها أصبر عليها يعني اصبر اصبر اصبر لأن هي عادة وتأخذ وقت قبل ما تتكون بس في حالة قبل البغض ما يحط من من أطفال غير المسلمين الطفل غير المسلم والكافر الطفل اللي من أطفال المسلمين فهو جاب على أهل العلم هل هو من أهل الجامعة من أهل, الجسد أهل النار أنا راجح وأنا قدام لكن نبقى نقبله في أبواب العقيدة لأن دي مسألة عن مسائل العقيدة. لكن الراجح أنه من أهل الجنة الراجح أن الطفل إذا مات دون البلوغ من أطفال الكفار يوم من أهل الجنة الله أعلم إن شاء الله لا يعرف ولا يقصد يعني لا يعرف ولا يقصد دورة العقيدة للدكتور سمية حد وثلاث ولا ثلاث فقط نحن عزيزي حد خلاص صار الثلاث بس الساعة خمس ومص والإعادة الأربعة الساعة خمس ومص ثلاث فقط طيب أنتوا أصلا بتردهم انا لسه مصطبص قوي يعني ما تفهمني يعني بعد الرواية والاتفاق على الزواج بعد الرؤية والاتفاق على ده قال لي جوزي بنت انتقاد مع خاطب دون نقد لا إن هي هي استحيلة ساعة ما هم يواجهوا إياها شريحة دخلتوها ولا فأنا خطبها عن دعوة أجنبية أجنبية لا تعود ولا تتكلم ولا تعمل إيه عاقبنا على هواي طلاق الزواج يعني في مثلا مسائل أنا تتسأل عنها قبل الخطوبة مثلا نسيت تسألهم تب تسمع لمن كانوا لبخياني نسيت تسألهم تب تصلي الفرض في الجماعة ولا لا فمحتاج أسأل في الموضوع ده محتاج أعرفه يبقى هتسأل على هذا وها عود لأجل هذا أنا أريد على بعض يعني تعرف بعض ما يحب بعض يحب بعض لما يتكتب كتابه تعرف على بعض لما يكتب كتابه اللي هو تعرف بعند تب بتحب الوردة الحمراء ولا الوردة الصفراء لا ما فيش كلام ده. ده اسمه مش عايز أقول. الخاطب رجل اصبح والدمه اتفتك خطوه ما بيدفعوش البتاع رجل مع السلام يلا خد حاجتك وماوش خط مجرد واحد بيديني واحد بالجواز لا رحمه الله ايه ولا تقولي الامانه مش لعيل الامانه مش لعيل سيبك من انا اخلص لحقها ونروح اصل احنا وعدنا وراجع اصلنا مع احنا بنتاكد عايزين نعرف طقته عايزين نربطه بالصلاة اييه الفكره تحبيه في الصلاه انا كنت هودي والدك تبعتيه وراجل بس هو كل شيء معاها ابوه او معاه اخو اللي لو راح المسجد لوحده الناس هتقعده مسخف فيه وتخره هلا ارجع وانا قف هتبقى مشكله فعلى الاقل انتم تستخدموك يا بيت بس شويه ترى شغله بس تخلي امكوا تقرا لكم القران يتعلق بالصلاة يحب الصلاة يجيب اربع سنين بالصلاه يجيب خمس بس وراجل بيجلب الصلاه احنا يا اختي لا حملت هتتأخر العمرة فهل لها ان تؤخر الحمل او اختي لو حملت هتتأخر العمر فالله تؤخر الحمل وتعجي العمرة شارعا شارع يجوز شارعا يجوز تأخير الحمل لأي علة تأخير الحرارة وهي خاصة الرفق اني اظهر هو لما يجي هيزحم رفقي فانا اخر اجهاز عبارة لك بصعر بصر بعيد لا اتعرش بتصريح حضرتك الرزق والله ازدو جه يبقى انعيها كده حرام ها اه اه اه طوى مثلا عبوزة قال لها انا سنتين حلوة كده ورفيع وكده ما اقبراحتك ما اقباله يا جوز انا مش عارفة ورائيزة رسالة عالي وعايزة خلصها الاول يا جوز اه اه اه اه اه اه اه اه بس انا لانصح دي قدير دي قدير مش باد شرعية لا قدير انا كتير من الاشياء لتعمل بتأخير الحمد قد تؤدي الى العكم وكان معنا والله الدكتورات عندنا في الكلية عشان وجستر بتاعها خدت سنتين ثلاثة ملها جوازات وما هي في الحملة لمدة ثلاثة أربع سنين. مشان تخلص دكتورة ولا لما بتاعها. تعالى خلصت هي سقطت على طوب الأرض إنها بحمل محملش. خلاص حصل دبلش عن ال ال الأوبري وخرجت كسر. ما حكومتك تشكر الحواجي للمنتقلين. التشكيير فارغ الصبغ والصابغ جايز شريطة شريطة. عشان هو اذا يزعاوا يقولون انت اللي بوسط المنتقدات لا لا لا شراطات ايها بالفاجرات والتعطيقات والدائرات ولا تنوذات لا يعيش الاختة اللقاء عامة عربها كإنوانا فاكلة او لا مش ماشي وفان عربة طيب احبانا شراطات ازاي تتشبع انا عتساورة لهادة شقر نيه شقراتيها فيها ورية كده مزهائية مستحق طبعا حرارات شيرية تورهنا شقراتيها تحت كده اسمان العربة من هو شي موزر ايه تورهنا شقراتيها ايما هو شقراتيها تشبه بالسقطات والدائرات والمجينات احنا لوانا هو جائز مرحس ان هو صبغه لا او بالفاتح يعني هو بس بفرع عبد قالها بالتقبيل لانها هي دي اللي متقبلها رجينه القاهره مصر واختي اخي كان بيغني ولما قلت له صوتك هيكون احلى بالقرآن القران قال سجد صوتي بالقران وبالفعل بيغني اه صوتك جميل ويا ما فيش معنى ما شاء الله بتسر تطرعني بتقعدي تقول فرحانه بيكي دلوقتي اكبر فله الصلصه اللي في, حياتي. اللي في دي أو ترى نفسي بس تفهمها في اليوم ولا تبلكي دي وهالكلودية حلوة السوفيا وجالو. آه اللي فيه في مكثوا. ما عاد على الجار انتهى لكن الفرد الفرد لكن محافظ على الوضوء هلا وصل الوضوء هذا بعد ما تاني عاد المسح. آه يعني اللي آه حافظ عليه ما فقط إلا بالعقد الوضوء دخول الحمام خروج نحبكم مسح المصحف غير وضوء هذه المسألة فيها نزاع انه امسك المصحف على غير وضوء هي نزاع و... والله اعلم والله اعلم انا بقوله. له... الذي يترجح ان يجوز يجوز <تصفيق> يعني العاقد اخر لا تك ايه ده لانه يبير منها اكتر من كده ويشايف ان يكون لا يجوز ما انا لا اتكلم في الحاجات دي في الـ في, في النت لا مع... لا يعني. اتكلم مع التلفون عايز اكثر يتجوز عايز اكثر يتزوج. يعني عايز اكثر يجاب ايه يعني بترد عليك ماشي اه عايز اكتر يجاهز عدسه يجي اخذ ماشي مظبوط كده <تصفيق> بتساعدني يعني كذا كله شوفي كده اختي يعني ايه النمس وص الله بالضار دون النافع حال يسع بالدم قدامنا الجامع بالضار النافع ده فيها اشكالية هو اولا لا يطلق كاسم من العز وجل انه كواف مجي ان يجمع صفات تجمع عند الاصر حتى لا يتوهم نقصهم لانه اذا فرق انفردت اوهمت نقصهم تسأل اين الله صعب علي ان اقوله في السماء عرشه وفي, الو... وفي الوجود كله اه اه اه, أه؟ الكلام غربت يشي غابس حق قال خطأ قوله في كل مكان على ما اتذكر وايضا يقول احدهم الله يأكل ويأكله مثل هذا مش فاهم السؤال نقول في السماء عرشه وفي الوجود كل ايه كبير يا غرف الله في السماء على العرش مفيش كبير في الوجود ده دي كلها تغير أهل الله في كل مكان لا اللي, اللي يقول أبدا من ان الله يحله في كل مكان مليئ الكبير الله عز وجل مستوي على عرشه ده ايه خرقي استوانيا لقب جلالي سبحانه وتعالى ايه خطأ عقدي هنقوله صلها لما نوصل شبه العلوي لللازول والاستواء لللازول جل اللي عنه انما ده كلام غلط خالص هو اللي بيسال انا الشاش عندي مش مش جاي قوي مش عارفه ليه اه طفل يسأل اين الله صعب عليا ان انا اقول هتقولي كلمه غلط قالوا الله في السماء الله في السماء في السماء فين ربك في نشكيه عم يقرأون الناس جميل جدا نزيله وحفظهرو فين ربنا ربنا في السماء على عرشه استوت جميل قوي يعني ب جدا ب بسهلة جدا بحفظه تعرفن الشيخ يقرأ القرآن في التليفون ثم مرة بآية سجد أزجد أم لا إذا سجد هو أزجد إذا لم يسجد أنا ما أزجك لأنه القار هو يعني هو, هو قاعدة الأمر هو صاحب السجد إذا تبعه فكانفسها حرام زمان الناس قد من, من وراء إذا الناس قد ما يكونون عن الناس قد من وراء وكل المشاهد اللي بقرأه في التلفزيون ما وش قدوش إيه مشكلة مثلا من الحرم أو من مسجد فيسجد قد الإمام ساعتها أزود معه إنه أصله تلاوة مرثلة يبقى إذا أنا مش مش هذكر الدبلة ما حكوا نفسها أنا بالنسبة لي بعتبرها بدعة لبعض العلماء بيقولوا خلاف الأول أنا بس قرأتي عن أساسها العقدي والدين عندهم بيخلينا ميل إلى أنها الأطفال خمس سنوات حفظوها الأطفال خمس سنوات حفظوها في السماء على العرش اه جميل جد بين ربنا ربنا في السماء قناة الناس الأديمة مش يدي بتاع دلوقتي <تصفيق> الأديمة بتاع الزمان بيديات قناة الناس الأديمة ليست موجودة الآن والله ايه انا لو عندي بعتها لكم من عيني يا نشيد جميل ايه كنت بحبه ايه كنت بشغاله العيالي بصراحة آه. لو وافقت اخته على ان تكون زوجة تانية هل تكون ظلمة الاختال المسلمة ؟ ليه يعني ؟ ظلمة ليه ؟ لا لا مفيش ظلم ولا حاجة هذا تشريع ؟ لا لا مفيش ظلم ولا حاجة ان شاء الله هذا يعتقى الله عز وجل ويعدل ؟ يبقى مفيش ظلم هذا من الدين سمعت من شيخ الرسول لما يفوت قيام الليل كان يصل في النهر هذا صحيح ؟ ايوه ثابت قضاء قيام الليل اذا فات قيام الليل يقضع في زمان الضحى في وقت الضحى تشبه الكفار بالذبلة اه ايه مجود انا مش فهم ادا سؤال ولا كتاب انا ما ببقى يعني مش اخد على لغاتكو ان انتو بتقعدو وتفكروا بصوت عالي بالكتابة فانا مرفامش انا الاسم الاسم هيبقى موجود على النات انا اعرفش بقى نفسي رباني يرزقني الرزوج الصالح سني داخل على 30 سنة تكبرتش قوي يعني احنا عندنا اخوات عبد الثلاثين بس اسأل الله جل وجل ان يعجي للك بزوجين صالح بصي عليك بالدعاء في الأسعار هذا وقت التنزل إلهي والله إذا جاءت أقول هل من سائل أعطيه ويدعي ربنا أسألي الله عز وجل من فضله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقك لذبكة مصالحة يا رب العالمين قلت أنه تم بيعه استخلص من كل المواد. بيع إيه لا أصنعني في الحبات بتاعتكم غرفة ومش آخر مواد لأسكار المسائل ما اعرفش اخر موعدها بالضبط الصراحه يعني هو اصلا في خلاف هل هي بعد المغرب ولا قبل المغرب يعني فيها فيها ملخ لكن ميعادها يعني ما ادري لكن اظن انها تجبر يعني طالما لم تذكري عز وجل بذكر المساء اذكري في اي وقت من الليل الله اعلم يعني بس ما ادري السؤال ده ما اعرفش والله ممكن ابحثوا لكن لا ادري طب ازاي في وقت الضحى ممكن توضيح بصلي 2 2 2 2 و11 بس بدل 11 بخليه 12 يعني بصلي القيام ايه 2 2 2 2 وفي الاخر يصير بواحده الا في فيطلع 11 بقضي, بقضي بدل 11 12 كده قربت طولت عليكم, ايه طولت, عليكم ايه طولت عليهم هنا فانا يعني يعني ممكن اعتبر ان السؤالين دول اخر الاسئله بقى ما حدش عاد ان الانسان القيام بيعمل ايه بيقضي والبدل الواحدة يجعلها يشفعها بواحدة تبقى تني بس غير الظحى لأن الضحى عبادة وصلاة قيام الليل عبادة ولا يجمعه فمثلا انا بصلي الظحى اربعة وبصلي قيام مثلا مثلا الاخت بتصلي مثلا تمانية بتصلي حدارشة على حتى بتستطيع ام تقضي الليل يكب تصليه كأنها بتصالة فتتة وبتقضيها يا رب يعجل لي لزوجه صالح تقينك اه امين يا رب هل المريض بالثلس يتوضع لصلاة الضحى هم تلحق بالفجر ده تاني سؤال اقول لا قدري معلش لكن الحصل بين الضحى والفجر طويل فبرضو الحسن السؤالين دول ان شاء الله بإذن الله بحسن لكم لكن لا قدري ما حاش عاد يكتب حاجة تاني اذا اختها عندها عنفلونزة وحكة شديدة ويمكن مع شدة الحكة يخرج منها الكحه قصدي كحه ياخد منها شيء من البول وهي في الصلاة فماذا تفعل لا إذا استيقظت من البول تخرج وتستعدي تاني وتغير الملابس اللي اتنجست وتتوضا وتخش في الصلاه ثاني طالما <تصفيق> الكحه بتروح وتيجي بس في الصلاه طالما البول ما بقاش فطوبه من المثانه الاحسن هو تجيب سقه بس سخنه كده بس ما تبقاش بغل لكن لو استيقظت من الدولة نقد من عقد الوضوء وإذا انقض الوضوء انقضت الصلاة من تحت على الحذاء أثناء صلاة خلعت الحذاء وصلت بالجورة فقط هل الصلاة صحيحة من تحت الوضوء على الحذاء ومن تحت الحذاء اللي المفروض اللي خدوا لك العضو اللي تمسحه عليه لازم يكون داخل على وضوء بريء يعني أنت توضيسي بالماي والبت الشرب والبت الجبل وأثناء الصلاة خلعت الحذاء صلت بالجورب وهي مسحة على لا لم يفعش انتحها للجورب وصلت والله اعلم عايزيني الواجب فتشي عن فطرتك عشان نبقى مع اللي احنا ونمهاردة فتشي عن الفطرة ومن اكتر الاشياء اللي هتقابلي فيها الفطرة والله ينظر ذلك جربي تحتكي بالاطفال البوقاء تقربي منهم تقربي القرآن معاهم تعلينه معلومة لطيفة نحن مقصرين جدا في حقي الأجال الصغيرة أو قرأي ورد من القرآن بهدوء في الأسحار بحث عن النقاء أكتر حاجة تجدي فيها نفسك نقيه إيه ضور عليها والمرة جاءت قوليها لي عشان كلنا نقول للبعضين هذا الواجه أين تجدي نفسك نقيه؟ طب تكتبوا اسئله ليه؟ ما سكتتوا ولا اخر سؤال بقى؟ هو لو اه, أه. أخت. اختي، اختي تقدم لها اخ وبيشرب سجاير، اخ بيشرب سجاير، طاخ منه اختي اللي بيشرب سجاير ده. طاخ. اول ما سمعت في حياتي عن اخ بيشرب سجاير. اخ لا لا لا الاخ مشتدي ازاي يعني العلماء السجاير مش, مش مكروه يعني يعني واحد يعني واحد سجاير وهو عليه يدفع عليه اي بطل تبقى تدفع دي اما يبطل تدفع عليه يوجب نظر والله اعلم يلا خلاص كفايه كده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك إن شاء الله سأخلصه نصف المره القادمه إن شاء الله هذا متوقع ده حاول أجيبه بدلنا المره دي نسيت بس يعني ااا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا ونصلح دعكم وابنائي وأحبائي والمسلمين السلام عليكم